واستقيموا واعتدلوا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستويون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 تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده دين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الخالق البارئ المصور له لسماء له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا Love. Loooooooooo <laughs> سَأُم وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِاسْمِهِ وَإِلَّا قَلِيلًا وَقُلْ هي أحسن إن الشيطان ينزو بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم كأعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا, وآتينا داود زبورا قلوا دعوا الذين زعمتهم عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن بيك كان محذورا وان من قريه الا نحن مهلكا قبل يوم القيامه او معذب عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا وما فغموا بها وما نرسل بلا آيات إلا تخويفا الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالب فكأحاط بالناس وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآخرين سجدوا إلا, إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرايتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني إلى يوم القيامة لئن اخرتني لن تنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم صَوْتِكَ وَأَغْلِب عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَالِكُمْ فِي الْمَوَالِي وَلَا ذِي وَعَدَهُمْ وَمَا يَعِيدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ عَلَيْكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بربك رحيما وإذا مسكم يرسل عليكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدونكم وكيلا أممنتم أن يعيدكم في غتارة أخرى فيرسل, فيرسل عليكم قاصفا ذري حفى يورقكم بما كفنتم ظن ما تجدون لكم علينا meter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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوف عليهم ولا الظالمين وَقَنَّاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَن يُتَزَكَّىٰ كِتَابَهُ بِأَمَلِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَ وَمُنَافِتِلَا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَفِيلَا وَإِنْ كُنْ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 قد رسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة, الصلاة لدنوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر وقرآن الفجر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 يا خال صدقي واخرجني مخرجاً صدقي واجعل لي واجعل لي سلطانا ومنزل من القرآن ما هو شفاء مَا إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ النَّبِيَّ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ فِيهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا وَاحِدًا مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عليك كبيرا.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 وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر لنا وخلالها تفجيرا أو السماء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 قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن له موتا سعيدة. ذلك جزاؤهم بانهم كفروا with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 اسال بني اسرائيل اذ جاءهم فقال له فقال لهم فرعون انني لا اظنك يا موسى مسحورا قال لقد ظلمت مما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 وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مطف ونزلناه ثانيا لا آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم إذا يتلى عليهم يخرون للذطان شجدا سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعول له الأسماء الحسنى ولا تجهر بصواتك ولا تصافت بها وأبتغ ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا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 حمدا ربنا ولك الحمد الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا كَبُرَ عَنكَ الذِّكْرُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ إِلَّا مَنْ آمَنَ بِالْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ فتية إلى الكهف فقالوا ان نَقَصَّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَى السماوات والارض لن ندع ومن دوني اله الا لقد قلنا لقد قلنا اذا them Lord وَمَن يُضْلِلِ فَلَن تَجِدَ لَهُ عَلَيْنَا وَكِيلًا وَتَحْسَبُ then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 so وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماء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 كما الذين يدعون ربهم بالغذات والعشي يريدون واجهة ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه ساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا تكهين فيها على لرائك نعوى الثواء وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعمال وحففناه حَفَفْنَا هَامَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ رَوَّاضًا ظُلُمًا لصاحبه وهو يحاوله أنا أكثر منك فقال لصاحبه É Eu... يقلب كفيه على ما أنفق فيها وانفق خير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نفات الأرض فأصبح هاشيما فأصبح هشيما. والباقيات الصالحات خير والباقيات الصالحات خير إن ذا ربك ثوا فلقد <تصفيق> جئتمون